فَإِنَّهَا مِنْ ثَقَلِ الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى جعلنا من سك الذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشّر المخبّتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدء نجعلنا لكم من شعر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 صَوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَى مِنكُم كَذَلِكَ سَطَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَصُورٍ